ولك الملك كله, كله. وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على أنت أن تحمده أنت أن أنت أن اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا و هديتنا وانفذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى تبسع دونا وأظهرت أننا ومن كل ما سألناك ربنا اعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او قاق او عامه او حي او ميت او شاهد او غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا الدكتر الأولى والآخرى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نخلصين له الدين اللهم إلا نستعينك ونستغفرك ونقمي عليك الخير كل من لا تشكرك ولا نتمر ونردع ونذوق من يفير اللهم إياك نعبد ونفلي ونسجد وإليك نسعى ونحكد نبتو رحمتك ونردع عذابك وإن عذابك الديد في سبحان من تعطف بالعذف وقال بي سبحان من نبيت المجد ودفع به سبحان من لا يستغيث التسبيح الا سبحان ذي والجود سبحان ذي والجود سبحان الذي اوصى كل شيء عنده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت we are the greatest of all يا رب اغفر لنا وارفع عنا النار وارحمنا كما وعدتنا فإنه قد ولا ينقض عليك شيء إنه لا يضيع من واليه ولا يعيث من عاديه كما ربنا ورضنا فلك الحمد على ما قضيت ولك نشكو على ما أعطيت أستغفرك الله من كل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اللَّهُ نَقِّصُ مِنَ الْفَسِقِ جَمَاعَةً رَّحْمَ سُورِهِمْ بَيْنَنَا وَمَنْ اللهم سُوءًا يُجْزَ وقواتنا وَلَا ما لَهُ واجعله دُونِ منا واجعل وَلَا على من ظلمنا ولا الصَّالِحَاتِ علينا بذنوبنا من لا وَلَا ولا يرحمنا مُتَوَكِّلٌ عَلَى تجعل وَهُوَ مُنْتَظِرٌ ولا مالا وعين منا ولا الى نار مصيرنا واجعل الله من الجنة ليدارنا وقرارنا برحمتك يا اللهم نسالك والغناء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وتغطى المنسى وحب المساكين وانت عفيا لنا وتغطى النار واذا اعطى بالطوم فتنة تنسى خممنا اليك اللهم انا نسالك وحب من يحبك وحب عملي يحب منا الى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقضى سمتنا وغصى حمدتنا واجب دعوتنا وتذب صيدتنا وزي قلوبنا وسل سخيمة قلوبنا اللهم أغلنا في الحين وزينا في الحين وأجرنا في الدقوة وجمينا في يا حياد الجلال والإسرام اللهم لنا في أسماعنا ودفعنا وخلوبنا وأزواجنا ودنياتنا وتب علينا إنك أنت مدى ومراحيم واجعلنا شاكرين المعمل مجمعنا بها علي وحبتنا لنا وأرمنا علينا إنك أنت الجواد الكريم لا إله إلا الله عزب ما مشى فوق الأرضين وجرج والحمد لله الذي في يده مساديف الفرج يا فهج لا إله أغلق الأكواب وانقطع في وحين بيننا عَدَيْنَا الْأَهْلَ الْأَطَارَ يَا لَيْسَ مَعَهُ رَبٌ يُدْعَى عَلَى يا من لا ينسى ادى على السؤال يا كرما الوجه وعلى كثرة الهوا فل لا تبخل وواهبنا أذقنا برد عفوه ولذة ملاجاة اللهم إنا قد ولينا قوم جذرنا وقيامنا على تقصير إسم وقد أدينا كيه قليلا من كثير اللهم رحمنا جمعين وهب المتين من النار المسكين اللهم حذر على النار فَأَرَيْنَا مَا لَا تُبْصِرُ وَالْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ من يا واسع الموقع الله الى منار في وجود رب الحراف سيدعى قم هل في الملأ الى مصيرك سعجى أما المرحات منك تنفع الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادم وإلى من نلتجي وأنت الكريم السابق أم بمن نترصم وأنت المولى الضاطر أم بمن نترصم وأنت المولى القادم من الذي يجبه كشرنا وأنت للحظم من يا من هو عالم بالسراء والصماء يا من هو الأول والآسم والضعام والماء يا من جاء الأخذين يا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 اللهم لأن تغذل على الأنا وترفع درجاتنا وتطيل على سراتنا وتغيش به ساتنا وتتجاوز اللهم لاد الجلال والإشراء Yeah, yeah, من يشريه الشكت أو أنزلت موكي شابك تجعل القرآن العقوب ربيع أمامنا ونور قدورنا وجلاء أحزاننا جعلنا جنات نعيم اللهم اجعلنا من النور محولات ولا ندود ولا تجعلنا ممن يقوم حرفه ويغذر حدود اللهم إنا Przyjdzie nam dzisiaj w ramach naszego szczytu, który w نادينا واذلنا كمديدا ونحل في فسحات العاده وفي وسعته يا ذا الجلال اللذي تجدها في الأرض من ذا ما وما على ذلك واسع مدفلا واسع مدفلا واسع مدفلا وابدهم داعا خيرا من دارهم وأهلا خلقا من أهلهم من شك الله سمعنا فيه نجمهم والخطرات لا ينقصهم الأذير من الجنبات ورحيبهم بالماء والسلب والبرد اللهم أزل على قبوله مضياء والنور ولا الفتة والسرور حتى يكونوا في اللهم عن خلو المضيح Niejdę, nieznajdę, niechbym nieznoję, niepotem nieznoję, لا دواء واحسانا اللهم الرحمه في الدنيا والللا والقدر واحسانا احمد يومي يا لك صوت اللهم رحمن لو لا بين يدي اللهم تحمل يا ربنا ونعم نعبدك من نبيك من شفيعنا <تصفيق> من من برب حواكك يدعى تمهر اولا الله الحمد لله من الذي من حاجة. من الذي يا من هو الاول والان اخر يا يا Panie Przewodniczący, Panie i Panowie yeah. بكل اسمه ولا تسميته من الشبك او انزلتك في بسارك او علمتك احدا من خلق او تأثرت بني عن غير عندك انت جعل القرآن العظيم ربيع خلولنا ونور خلولنا وَجَاءَ مَاءُ جَنَّاتِنَا وَهُم مِّن لَّدُنَّا فَإِنَّا اللهم اجعلنا من يقيم حروفه حروفها ولا تجعلنا من الذين يحوم صلاته ويضلير اللهم ان رحمتك وعدات بالرحيم اجعله يا ربنا عاصنا من ظلمنا واغفر Budzić nas, budzić nas, budzić nas, وربنا يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين صدقوا ولا كانوا يختالون يمينا ويشمالا والذي كبرت له السماوات على ذاته اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاتهم واغفر لهم واقبلهم ذلهم يا مددون فاء دمددون فاء دمددون دعون من داعين داعين داعين من داعين اللهم من فؤادهم من, من, من والبعاد والبعاد والبعاد على من يدعون من يدعون من يدعون من بالماء من يدعون من يدعون على يدعون من بُعْلِي الْأَحْمَادِ الْحُمْعِ الْعِبَادِ الْأَحْمَادِ الْعَلِيِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنَا الْعَذَابَ الْعَلِيَّ اللَّهُمَّ أَوَإِلَّا جَنَّاتٍ مَنْوَذٍ مِنْ إليك تحت اللهم في ông nhớ rất không cha mẹ đây đi يا قناه يا رب في ذنوبنا اللهم ارحمنا بالصلاه عليه اللهم اللهم اجعلنا من لنا هم من الحموض اللهم لا تحرمنا اللهم إلا Najlepsze dni na ziemi, kiedy było nam dobrze, najlepsze dni, kiedy było nam dobrze, najlepsze dni, kiedy było nam dobrze, kiedy kiedy kiedy يا ذا الجلال والعشرار اللهم إنا خلت السلاة الامر والعظيمة على اللهم we are the the ones who are who